قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِلَّا إن لبستم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ فلا يملكون كشف الضز عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون, ويرجون رحمته ويخافون عذابه